ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون ولا يدخلون الجنه حتى ينجلج الجمل حتى يرج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم, ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 ما وعدكم ربكم حقا قالوا نعم فاذل مؤذنوا بينهم اللعنة الله اللعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله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 ونادى أصحاب الأعراف رجالا رجالا يعرفونه بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أها الذين أقسمتم اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا انت تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْفِيضُوا أَنْفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى الْكَافِرِينَ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا